لآن لآن القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات وخرقوا له بني وبنات بغير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 شيء فعبدوه وهو على كل شيء وكي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قديش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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنِجَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَا يُؤْمِنُ النَّبِيَّ أَقُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِلْمُ اللَّهِ وَمَا يُشْغِلُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا أنهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا وحشرنا عليهم كل شيء.